كبرت كلمة تخرج من أفواههم إِيَّاَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاقٍ نَفْسَكَ عَلَى فَارِهِمْ إلَّا مِنْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَأ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم, لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جردا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقين كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا, فقالوا ربنا آتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على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 وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلَـئِكَ الَّذِينَ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِرْوَاحَمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ أَبْرِكُمْ وترى الشمس إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله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 باسق ذراعين بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلننظر أيها أذكى عماق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 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم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 ويقولون سبعة وفا منهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستكت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا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 دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واسل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبذل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَعْصِ مِنْهُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ هُمْ يَبْتَغُونَ وَجْهَ رَبِّهُمْ وَلَا تَكُنْ عَنْهُمْ سَاهِياً وَسَبْعًا وَهُوَ كَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّ أعتدنا للظالمين نراهن أحاط بهم صراطها، وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغَارُ بِمَا أَنْكَلِمُهُ يَشْوِي الْوَجُوهُ بِأَسْرَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَةً إِن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 ذهبوا ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنى المقتفى وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَّزْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلَتَ الْجَنَّتَيْنِ أَكَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَسَجَّرْنَا فِيلَهُ مَا نَهَرَا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَسْقَى مِنْ كَمَالَا أنا أثر منك ما مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما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 يراني انا اقل منك ما له و ولدا فعت ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حبارا من السماء فتصبح صعيدا دلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة في الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون ذينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخيرا ملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا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 اتَّخَذْتَ تَخْذُلُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم يتجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان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 وَإِن تَدَعْهُمْ إِلَى الْمُدَافَرَيْنِ يُفْسِدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعدٌ لئي يجدوا من دونه موئلاً، وَاسِلَكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَا هُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ طَالَمُوسَال فَسَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُ مَا فَسَخَّدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ تَرَبَا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آثِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وما أنسيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجاب قال ذلك ما كنا نبغي فتدى على آثار ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة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 عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها فبوئي يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أي ينقب فأقامه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 قَوَاتِينَا أَيُبْثُ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا وَأَمَّا الْجِدَاء فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنذهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسفع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين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 جاء قوما قلنا يا ذل القرنين اما ان تعذب واما ان تستغيث فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد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 حتى إذا بلغ مقلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه قبرا ثم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 واتخذوا آياتي ورسلي هذوى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوت نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا